نسير على خطاك ولا نبالي كأن خطابكم نضح النبال نهلنا مما أسركم عساقا ضوا بحياة بغنى وبارتجار معنتها في عضب غامدي تجرد عاريا حرفها بدم الرجال ألا أبلغ أسامة عن قريض تجرد للملمات اتقالي ألا أبلغ أسامة عن قريض تجرد للملمات اتقالي لتمديد البطولة في علاها وحس البادلين على القتال لتمديد البطولة في علاها أدعي المرجفين وكل واغذ وطاقوت تتوج بالنعال وقاتلهم وأقتلهم بشعر كحد السمهريات الطوال أجالدهم ولو حزوا وريدي أو اخترقوا ضلوعي مجالدهم ولو حزوا وريدي أو اخترقوا ضلوعي بالنصال أعاديهم وإن الله ربي عليه توكلي وله ابتهالي نبث لأخوة التوحيد همّا سنوء بحمله أعثى الجبال فمسرى المصطفى قد بات ناهبا لأحفاد القرود وللفغال المتر الموصف قد بات نافا لأحفاد القرود وللبغال تحشرج من مآبنه نجيع ومن أكنافه فاضات غوال تنادي يا أسامة من لعرض تناهشه اليهود ولا مبالي تنادي يا أسامة من لعرض تناهشه اليهود ولا مبالي تنادي يا أسامة من لعرض تناهشه اليهود ولا مبالي أناديكم فهل هانت عليكم جراحاتي وبؤسي واحتلالي أناديكم فهل هانت عليكم جراحاتي وبؤسي واحتلالي لأشكوكم لا إلى رب البرايا فقد غفت جراحي بالفعل سأشكوكم إلى رب البرايا فقد غفت جراحي بالفال فياب نوسري الهادي إليها أحق بأن تهزلها العوالي فياب نوسري الهادي إليها أحق بأن تهزلها أفيض شوقا أتوق لنبعة الماء الزلال لمن أسقات نجي عن كل ثغر ورابية وخاحلة الرمال ويدك يا برى الأخف فإنا نغل بلالكم بدم مساد مداد عن الحدود بألف كلب يدود عن اليهود ولا تناسل من سفاح أبي رغالي تناسل من سفاح أبي رغالي ويروي من دمانا كل صل تناسل من سفاح أبي رغالي يعادي راية التوحيد جاهرا ويقتل من يناصر نذع في حلوقهم قتادا كطعم الموت في حرب سجار ونقسم أن نعيد الفاجر قاضا كما المزن والحقد الخوال في شلال الدماء وكل حرين يعذ الموت من حسن المآل من الجهاد وكل شاه من شديد الباس محمود الخصال يؤذن في رباح الصين صدقا بأني عن بلادي غير سالي يؤذن في رباح الصين صدقا بأني عن بلادي غير في نوالي فإنا قد قطعنا اليوم عاهدا لأولى القبلتين بذل جلال فإنا قد قطعنا اليوم عاهدا لأولى القبلتين بذل جلال سنتلو سورة الإسرائي صبحا يحيل ظلام ليلك للزوال يحيل ظلام